وَلَقَدِكَ اللم نَّابَنِي آدمَمَ وَحَمَلناَاهُ فِيبَِّ وَالبَحرِ وَرَزَقُناَاهُ مِنَ الطَّيبات وَرَرزَقُناَاهُ مِنَ الطَّيباتِ وَبَّناَاهُ على كَكثيرٍ مَِّن خَلَقُناَا تَفضلَ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا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 إِذَا ل أَذَقُنَا كَضيعةَ الحياتةِ وَضَْفَ الْمَماتِثَُّ ل تَيذُ لَكَلَماا نَغْصيرَ وَإِنكَذُ ل يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الأأَررضِلِ يُخْرِدُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لا يَبَفُونَ خلِلَافَكَ إِلَّا قَللَ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 119. وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان ذهوكا 110. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا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 وَيَسْأَلونَكَ عَنِ حَقُ لِّوحُُ الروح مِن أَمِّرِ وَبِّي وَمَا أُوتتُم مِنَ اللَِلْمِ إِلَّا قَلِيلَ وَلَئِش إَّا لََذذهبَبًَا النَّ بِالَّذِ أَوْ حَنَا إلَيكَثُمَّ لَا تَجِذُ لَكَ بِهِي عَلَن وَكِيلَ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 وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ 117. كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة أَوْ يَكُونَ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً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 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُؤَلِّيًا مِن دُونِهِ 117. ونحصرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 118. مأواهم جهنم كلما خبت سعيرا ذَلِكَ سعيرا 119. كهفرو باياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا